ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فظلم من الله ونعمه والله عليم حكيم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 ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 اعوذ بالله اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكضيهته واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شُعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قولوا أسلمنا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يذتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا هم لم يرتابوا وجاهدوا بأموادهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 غير المغروب عليهم ولا الظالين قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون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 بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَنَّاهَا وَمَا لَهَا وَمَا لَهَا من والأعظم دَدْنَاها وألْقَينَا فيها رواصِيَ وَأَمْبَتْنَا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجَ تَبْصِرَةً وَذِكْرَالِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيبَ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا أَمْبَارَكَ فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذالك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح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 وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن كغطاءك فبصرك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياء في جهنم كل كفار عني مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد